119. بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 112. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم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 عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون 113. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 114. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 121. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 112. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله 114. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته